خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خَلَقَ الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع وَمِنْهَا تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وَتحمِلُ أأَثْقالَالَكُم إلىى بلَدِ لمم تَك بالَالِغِيهِ إلَّا بِشَِّ الأافُس إ رَبَّكُم ل رَأُوفُ الرَّحيِيم والالْخَيلَ وَالْبِغلَ والالحَميرَ للتَركَبهَا وَزينَ وَيَخْلُكُ مَا لا تَعْلَون وَوعى اللهَّ قُصْدُ السَّبيلِ وَمنِنْها جائل وَلَ شَ أَلَ هَدَكُمأَجَعين.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 قَد مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَمُوتُونَ شَاعِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا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 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل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 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوينهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 افاامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتي اهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لراؤوف رحيم أَ وَلَمْ يِرَوْ إِلَ ما خَلَقَ اللهَّ مِن شَيْئ ييتَفَيأ أضلالُهُ عَن اليمين والالشَّماءِلِ سُجدَ لللههِ وَهُم داخِرون وَلِلَّه يَسْجدد مَا فيِي السَّماواتِ وَماَا فِي الأرضرضِ مِن دََّةِ وَالمَلائكَةُ وَهُ لا يَسْتَكبرِون وَقَافونَ رَبَّهُمُ مِنْ فَوْوقِهِمُ وَيَفعللونَ ماَا يُومَرُون وَقالَا اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إى هَيين سْنَين إِ ماَاهُوَ إِلَهُ وَاحِدُ فَإَّ يَفَرْرهَبون وَلَهُماَا فيِي السَّمَاواتِ وَالأَررضِ وَلَهُْدين وَاصِبَا أَفَغَيْرَ اللهَّه تَتَّقُون وَماَا بِكُم مِن نِعْمَةِ فَمِنَ اللهَّ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ اللَّهِ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَادُّهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَّرَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ايُمْسِكُهُ عَلَاهُ نِنْ أَمْ يَدُ السُّهُو فِي التُّرَابِ أَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دار نَبَتُ وَلَكِ وَخِرُّهُمُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفَرِّطُونَ تَ اللَّهِلَ قدَدَ أَرْرسَلْناَا إى أُمَمِِّم قبلَلِكَ فَزَيَّنَ لَ الشَّيطانوا عَم لَهُم الشيطان فَهْوَولِيهُم فَزَيّنَ لَهُ الشيطانواعَم لَهُم الشيطان فَهْوَوليِيهُمُ اليَوْمَ وَلَهُم عَذاَابٌ أَلم وَمَا أَزَلناَا عللَيكَ الكِتابَ إلَّا للتبَيّنَ لَم ال الذي اختْتَلَفُوا فيِيهِ وَهُدَا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 إ فِي ذَلِكَ لآيَةَ لقوم عقِون وأأَوْحَا رَبّكَ إلىلَ النَّحْلِأَن التَّخذِي منِنَ الْ الجبالالِ بُوتَ وَمِنَ الشَّجرِ وَمَِّا يَعرِشون ثمَُّ كلُ مِنْ كلُ السَّمَرَاتِ فَسلْلُك صُبُ رَبّكِ ذُلولام. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ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 وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها بيوتا تستخفونها يوم ضعانكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين واللههُ جَعل لَكم مِماا خَلَقَ ضِلَ لَ وَجَعَلَ لَكم مِنْ الجبالَ أَكْن نَهُ وَجعَلَ لَك سرََبِيلَ تَقيكُمُ الْ الحَرََّ وَصََابِيلَ تَقكُ باسَكُم كَذَِلكَ يُتمِمّ نعممَتَهُ عَلَْيكُم عَكُم تُسلِمون فَإِن تَوَّ فَإِماَا عللَيكَ البَلاغُ الْمُبين.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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل امة شهيداً عليهم من أنفسهم وجينا بك شاهداً وجينا بك شاهداً على هؤلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَّكَّرُ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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُمُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْلِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُوا تَعْلَمُونَ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 فَكُل مَِّا رَزَقَكُم اللهَّهُ حَلَ لَطيبَ وَشكُرون عممَتَ اللهِ إن كُنتُ مُؤِياه تَعبدُون إما حَرَّمَ عَلَْيكُم الْ المَّيتَةَ وَدَّمَ وَلَحمَ الْ الخِنزيدِ وَمؤُهَِّ لِغَيْرِ اللهَّهِ بهِهِ فَمَنُوا الطََِّ غَيْرَ باغِ وَلَا عَ فَإِم اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم.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 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وَلَمْ يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثُأَ حَينَ إلَيْكَاناتبعع مَِّ تَ إبَْه مَحَنِي فَو وَما كانَ مِنَ الْ المُشْكين إنما جُعللَ السَّبَةُ علىى الذي نَاخْتلَفُ فِي وَإِنَّ رَبكَ لا يَحكمُمُ بَنهُ يَوْمَ الْ القياامَةِ في مَا كانوا فيِيه يَختْتَلفون أُدعو إلىى سَبِي رَبّكَ بالالحكمَةِ وَمَوعِضَةِ الْ الحَسَنَة وَجَادِهُم بالَِّه أَحْسًا.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 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوَ وَالَّذِينَ هُمُ مُحْسِنُونَ